ولذلك الفائده الثانيه فيه عظم امتثال الصحابه رضي الله عنهم لامر رسول الله عليه الصلاه والسلام وعدم مخالفته مهما راوا في خلافه بعقولهم من خير وهذا كان من الامور المتقرره عندهم فهذا الصحابي قال ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى اتيك فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم هنا سمع صوت وخشي على الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأردت أن آتيه فذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح فرأى في نظره والواقع ان الرسول بحاجه له انه سمع صوتا خشيا منه الضرر على الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن تذكر قول الرسول لا تبرح حتى اتيك قال فلم ابرح ولذلك في صحيح مسلم قال رافع بن خديج عن رجل من امته قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا هذه قاعدة الدين الدين يقوم على الاستسلام والاتباع ولذلك قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألي وكان أبو بكر يقول والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن ولذلك أقسم الله قال فلا وربك لا يؤمنون يقسم ربنا بأعظم مقسم به ذاته المقدسه جل في علاه على نفي الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تحكيم الرسول في جميع موارد النزاع جميع أبواب الدين ولم يكتفي بذلك حتى ضم اليه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت بلا تحرج بل بانشراح صدر وذلك قال ابو هريره يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال وقال امام احمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفه هلكه نبتت في المسلمين نابته يقولون لا ناخذ الا من القران لان الاحاديث فيها الموضوع وفيها المكذوب وفيها المرسل وفيها الاسرائيلي وفي الحقيقه هؤلاء مكذبون بالقران رادون له لان القران يقول وما اتاكم الرسول فخذوه إن تضيعوه تهددوا فليحذ الذين يخالفون عن أمره وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا يكون لهم الخيارة من أمره فكيف ترد على الرسول قوله من أين علمت أن المغرب ثلاث ركعات هل في القرآن موجود؟ من أين علمت أن الفجر ركعتان ولذلك قال ابن حزم أو ابن الجوزي لو أن رجلا قال لا أخذ إلا ما وجدت في كتاب الله لكان كافرا بإجماع المسلمين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لألفين لا رجلا شبعانا متكيا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وانما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ألا إني أثيت القرآن ومثله معه فمن الضلال المبين والشر المستطير أن ترد السنة ولا يعمل بها السنة وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وانزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم ما نزل اليهم فجبريل كان ينزل بالسنه كما ينزل بالقران وقول الله اننا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون يشمل الكتاب والسنه فالسنه محفوظه محفوفة ولذلك اعظم فتنه تاتي على الناس الدجال يقول له الشاب الذي يخرج من المدينه انت الدجال الذي حدثنا رسول رسول الله عز حديثه فيعصم بالحديث فالحديث عصمه من الضلال والانحراف ثم لم يكتف الا بذلك حتى ضم اليه ويسلم تسليما قال ابن قيم فكان الله عز وجل اقسم على انتفاء ايمان اكثر الخلق فسنة انما تقابل بالاستسلام والاثار عن الصحابه في تعظيم السنه كثيره جدا في الصحيح ان رسول الله عليه الصلاه والسلام راى في يد احد اصحابي خاتما من ذهب فقال يعبد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده فاخذها الرسول فطرحها فقيل للرجل بعد ان مضى الرسول عليه الصلاه والسلام خذ خاتمك فانتفع به فقال والله لا اخذه وقد رماه رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ابو سيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وقد اختلط النساء بالرجال فقال ليس لكنا أن تحققنا الطريق عليكنا بحافات الطريق قال الراوي فلأيت المارة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار من شدة رسوقها به ولما قال أبو جريج جابر بن سليم العربي يا رسول الله اعهد إليه قال لا تسبن احدا قال ما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا هكذا الامتثال وتعظيم السنة فبقدر معرفة السنة وتعظيمها يعصم الإنسان والخلل في الأمة الآن عدم تعظيم النصوص وتوقيرها تحكم فيها أقوال الرجال وأهواء الناس السنة يستمسك بها في كل حين وفي كل حال قال الثوري رحمه الله إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل وقال أوزاعي رحمه الله عليك باثار من سلف وان رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط المستقيم قال ابن سيرين كان يرونه على الطريق ما دام على الأثر ولما اختفى الإمام أحمد عند ابن هانئ ثلاثه أيام قال لي مكانا قال إني لا آمن عليك قال ابغني مكانا وسوفيذك فائدة قال فابتغيت له مكانا فتحول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار ثلاثا ثم تحول ولا ينبغي للرجل أن يستمسك بالسنة عند الرخاء ويضعها عند الشدة والإمام الشافعي لما نزل اليمن نزل على الأزل قال لأن رسول الله عليه وسلم لما نزل المدينة نزل على بل النجار اخواله والازد اخوال الشافعي هكذا تمسك السلف رحمهم الله احتجم الامام احمد فاعطى الحاجم دينارا قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا فالسنه لابد أن ان تعظم وتعمر بها القلوب قال الحربي رحمه الله عنهما احمد هو الذي القى في قلوبنا حب الاثر واتباع الصحابة والتابعين لأن العصمة بهذا وهذا هو الميزان الذي يعرف به الدين وذلك قال ابن تيمية رحمه الله قال من أعظم ما أنعم الله به عليهم أي الصحابة والتابعين اعتصامهم بالكتاب والسنة فإن من الأصول فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده قال فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى فلا طريق مستقيم إلا هذا الطريق الذي مشى عليه الصحابة والتابعون وطواعية الله ورسوله أنفع لنا فكل ما ظننت بعقلك أنه أنفع لك وهو مخالف للسنة فظن بعقلك سوءا وذكرت لكم مرارا قصة أصحاب الردة لما قام أبو هريرة وقال والذي لا إله غيره لولا ابو بكر استخرف ما عبد الله في الأرض فقالوا ما هي أبا هريرة فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اسامه بن زيد على رأس سبع سبعمائة إلى الشام فلما كانوا بذي خشب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا خليفة رسول الله رد هؤلاء كيف تبعث بهؤلاء إلى الشام وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حللت لواء عقده رسول الله عليه وسلم ولا رذدت جيشا وجهه رسول الله عليه وسلم كيف يخالف السنة؟ الجيش وجهه الرسول سنة واللواء عقده الرسول بيده والمجتمعون صحابة لأن العرب ارتدوا حول المدينة وهم يخافون على أنفسهم والأزواج رسول الله عليه وسلم فخالفهم وبعث الجيش فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد قالوا لو لم يكن عند هؤلاء قوه ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ندعهم حتى يلقوا عدوهم فلقوا عدوهم وغنموا ثم رجعوا سالمين فثبت اولئك على الاسلام وبقي مرتدون حول المدينه فقتلهم الصديق ووطب الاسلام والدين فالسنه هي العاصمه والنجاح